Oh. Um. lakiyum ndart zin mulati ruhi wdin ايصي وتمراتي احنا كاوي ورمزين من عود احنا صارداجي وناي حوقاتي هلو دموع مقلاتي احنا بخيري عاد فايت الفوت احنا حب العفاة ساكن في داتي بيهم طابت حياتي احنا مملوك لهم عبد مراد احنا نرجع بضري على الارض ياتي والقلب استواطي احنا مش بال yomunda zin mulazi ruhu qayim jlatim sen ki beslav زين الياقوت يوم ريطور يتلموت ما صبت او نصبر عن ما فات زين الياقوت فاق الهلال المنعوت يسلب الرتد ناس الولايالتقات زين الياقوت فاق عن ساير البنات الياقوت انتي فينا وعزوخناتين وانا صدفْتكياتي الياقوت قلبي في الهيب ممكوت الياقوت انت عنوان شفيت من لقاتي وانا من جفواتي الياقوت رحام رحم طرحام يا موتوت يا الياقوت انت تي كي درتيش فايت عداتي يا ياقوت شقت معاك البهوت يا ياقوت من ساعه نقول فرحاتي ونقيم بيك فرجاتي Yəl-yəkudu həsb nəyəsir məkbūt Səb-tələki yom qat, zilm-u-ləzi Ruh-yəkudu həsb nəyəsir məkbūt Səb-tələki yom qat, مصدوات بين الفلاك تشلات أرقت ورقات حين رتقات وراقت ياد وبيدوات في العفا بين الحرجات العقل الدات حين قفات وراحت خلات غريمة من هوها بهد يا ترى نجمع شملي بيك بعد تشتاتي دينا يا مروعاتي بعد غيم الهجرة تأتي مزان الغيوت يا ترى يكمل فرحي بيك بين دوحاتي ونقولك بطساطي حزني ونحزك وحنا على الرضا خود ويا ترى تبرز في حضرتي على فراشاتي ومصارجي وشمعاتي والموالاة تنشي تشعري بصوت منصوت ويا ترا صغات مجادي بطرز ماياتي وشوهدي من بياتي تم يدب ونعود لدي O seviləyəm lat simulasiyoh ruhu qayışlaqi والطيبة جات سالف تلقات بالزمرض والياقوت للقدكسات قدم حدا واللافات غر عضواط والجبين البضر دوك النجلات سحرهم سحر هاروت ريت وارض مفتح موضح الوجناتي وبيض ناصح مواتي وقهم خالص وق يرني مشاهب المود والمرأة شفت وطفحة بمصال طيب شهداتي هم الدوا ولداتي وطور من مرجان وفي در من بود وبين انفو عدنن الى طرحت شفاتي روح ينهي بودقاتي ورخام الصافي وعلينا من بود واسنودي زندو ناري بحرص ضعطي حدات هل عبراطي كاسوار مفلوشة هزمين الردود يوم ضعط زي مناسي فروح يوضي Oh, gosh, man. يانا حكير بواط محزن بنعات والخسر ما ليهن عود بنات جوج خنتات خواتات سيقان سقات ساكني بشراب الموت لقدام مشات من عموهن مسعود لو شكيت بناره ويا هلاج بالعاتي وصغال حر صفراطي ياد صفر نور برا ليكون مصمود و ليش كيت على البحر بلي يعتي وغصاطي ومصايبو اثاتي يغرنا هو الهواء ارضو يعذب بموت و ليش كيت اللايمني يد لي راتي من بحال الهجرة وحصرة وضيقة الموت ولا طبيبي عالجني من جرحاتي تواجعي ورشقاتي بار طحيالي ولهجرات هد القنود واسلام على الطلبة والشرف ساداتي ليهم عبد حياتي يا اخي لو دبا دنت لي من قوت واسمي قول احمد الغراب اللي في نهايتي نرجع اسمي على الاصواطي يجود لي بدوا والفساعلمو